وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وامما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب 113. الذي يؤتي ما له يتزكى 114. وما لأحد عنده من نعمة تجزى 115. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى